119. كذلك نقص عليك من أنبائنا قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 110. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 111. فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْصُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّةٍ إِلَّا عَشَرَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسِرُّهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّةٍ إِلَّا يَوْمَ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له